ما الذي يجري من حولنا لن أتحدث عن حالة الهرج والقتل فقد أصبح خبر الدم والموت والقتل شيئا عاديا في حياتنا نصبح عليه ونمسي لكنني أتساءل واستفسر عن حالة الاهتزاز والاضطراب التي نسمعها بالأمس وقبل الأمس واليوم في منطقة بولوشستان على الحدود الباكستانية الإيرانية ضرب زلزال قوي أكل الأخضر واليابس. قبل ذلك في إيران زلزال اضطربت له بلاد فارس وامتد ليشق البحر وليجد أثر ذلك الزلزال أهلنا وإخواننا في شرق الجزيرة العربية. واليوم يضرب زلزال شرق اليابان زلزال عنيف قوي سبع بمقياس ريختر تهتز له الأرض وتضطرب. ما الذي يحدث؟ أرعني أسماعكم رضي الله عنكم عن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها قالت زلزلت المدينة على عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال يا أيها الناس ما هذا يا أيها الناس ما هذا ما أسرع ما أحدثتم لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا أي لئن عاد الزلزال مرة أخرى لا أساكنكم في المدينة أبدا لم يكن الزلزال بدعا حدث في عهد عمر حدث في الرعي الأول لكن لم يكن حدوث الزلازل بهذا التوالي وهذا التتابع وهذه الكثرة التي بتنا نسمع عنها اليوم هذا كعب رضي الله عنه يقول إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي فترتعد خوفا من الرب جل جلاله أن يطلع عليها الأرض تخاف من الله وتضطرب وكثير من العباد لا يخافون ولا يضطربون وما قدر الله حق قدره إذن ليست الزلازل ظاهرةً طبيعيةً محظة ليست الزلازل التي تحدث والاضطرابات لعوامل علمية محظة ثمة عوامل ومعاني لا يفقهها إلا أنتم إلا أولو الألباب إلا المسلم المتيقظ الذي يربط الآيات الكونية الناطقة بالوحي بالآيات الشرعية النازلة منه سبحانه وتعالى لما توقف الوحي ونزوله بموت النبي عليه الصلاة والسلام لم يبق ما يخاطبنا الله عز وجل به إلا الآيات الكونية وما نرسل بالآيات إلا تخويفا إذا إذا قيل لك ما هذا فأجب بلسان الصدق والحق وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويغفو عن كثير قال قتادة رحمه الله بلغنا أنه ليس أحد يصيبه خدشعود ولا نكبة قدام ولا خلجات عرق إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر يا كشف الضر صفحا عن لقد أحاطت بنا يا رب بأساؤ نشكو إليك خطوبا لا نطيق لها حملاً ونحن بها حقا أحقاء زلازل تخشع الصم الصلاب لها وكيف يقوى على الزلزال شماء فاسمح وهب وتفضل وامح واعف وجد واصفح فكل لفرط الجهل خطاء قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح